اتا من تشافي وميسي ميسي كركاسيه في دقيقه 44 في اخر دقيقه من الشوط الاول كره سته تهيئه لنادي البارسا هل هي كره الامل تمشي كره عن طريق ميسي ميسي ميسي هنا في سانتياجو يسعدت ماسي لا يلغوا الماسي لا من عشرة ضد حداش لا ما اعتقد يوم من عشرة ضد حداش انكرايبل انكرديبل يا ليو مش ممكن وين موجود منين اخرجت يا ميسي كيف تضرب يا ميسي في يوم تفوق المدريد ماسي واكد اننا موجودين بهذه الطريقه على هذه الشكله بهذا الطريق حتى في الشبكه قطع الشبكه جيبه من الشبكه يا هيكار هدف في الهدف هدف في الهدف اللهم النباه نباه الريال